يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم يا أخو يا قعد أسلف لك وريح قلبك يا المظلوم يريتك من بعد شاتلك اجتتك بالجاره لعلوم يا ما يا ما لا ما رعاها اليوم وخلاني على جسمك وقالبي ممتحل بهموم وحز منك نحر صافي وخل الدينية تجري دموم يا ماض مو يا ماض يا ماض مو يا ماض يا خويا كل همي قبلي احرام مدوش وطلزم ذليها الاطفال و احشاهم تلهب جامرا <تصفيق> يا مظلوم يا مظلوم, يا مظلوم. يا انا بنت عذرا ذهال نيمان برو شفته رب علي الولد حسره ولا ليل يم عليه الاكبار بتحنوت ndi shafi lkafil tidaura ndi shafi lkafil جسد ومكاسر ضلعان وراسا يا خلوقنا السهام بقلب yeh yentel bechahgah etfetl Ane wa ala mila ki Ya mazlum, ya mazlum Ya mazlum, ya mazlum Ane ya ahsan bha تجسمك حاس الظد لك جيرا بداية بدا وَساح jel jismak ibda ma'i washid al sawab wa tabra جسد ما ينجبر كسرا ما ظن بيرد ودك تحكي لي منين ليه حرا